في أحكام التجويد ومن كتابي غاية المريد في علم التجويد كما قلنا كتاب سهل يدرس في الجامعات وقد درست هذا الكتاب وكتاب سبحان الله يعني أسلوب المؤلف فيه أسلوب سهل يتناسب مع الطلبة ومع ذلك الحمد لله يعني فيه معلومات جيدة كتاب مرة أخرى اسمه غاية المريد في علم التجويد تأليف فضيلة الدكتورة مع معحد اهدراءات القاهرة سابقاً أعطية قابل نصر في آخر مرة كنا قد تكلمنا على أحكام النون الساكنة والتنوين ومن باب الخير وحتى النصل الماضي في الحاضر نسأل بعض الأسئلة نقول أحكام النوم الساكنة والتنوين تنقسم إلى أربعة أقسام ما هي الكتابة السريعة إذا تكرمتم أحسنتم الإظهار والإخفاء والإضغام والإقلاب طيب قلنا أيهما أدق أحسنتم أنا الآن سأنبه أيهما أدق قول الإقلاب أم القلب أيهما القلب أحسنتم قلنا درجة عند كثير من من يرسون أحكام التجويد أو يعلفون فيها أن يقول الإقلاب وقلنا الصواب في اللغة أن يقول القلب إذن الحكم القلب طيب ما هي حروف الإضغار ممتاز الحمزة والها والعين والحاء والغين والخاء طيب ماذا تسمى حروف ماذا طبعا التي كتبت هاكا علما هذا غير غاسر أخي هاكا علما لا بد أن تقيد فتقول أوائل هذا البيت طيب تسمى الإظهار الحلقي أحسنتم قلنا في فائدة وضعناها تحت الحاشية للأخوات يعني المتخصصات قلنا حقيقة, حقيقة كم هي حروف الإظهار لو جئنا للواقع العلمي العملي أحسنتم قلنا أربع أحكام نخرج حرف الغين والخاء لأنها تدغم عند البعض تدغم عند البعض يعني في بعض القراء وهو طارئ إبو جعفر استثناء الغين والخاء وفي غين وخاء أخفى ثمان طيب النساكنة والتنوين لها حكم آخر يسمى الإدغام حرف الإدغام يرمنون تقسم إلى قسمين اللامراء وينمو الآن السؤال متى تكون كام إضغام كامل قولا واحدا متى تكون إضغام كامل قولا واحدا أحسنتم عند اللامراء طيب متى تكون إضغام ناقص قولا واحدا بلا خلاف لا الكتب ويرملون ليس بالدقيق أيضا التي كتبت مي من ليس بالدقيق أحسنت التي كتبت عند اليا والواو هو الجاوب أو التي كتبت هو الواو واليا قلنا أخوات الكلمات أن الإضغام معروف أنه يقسم إلى قسمين بغنى وبغير غنى كذلك قلنا يقسم كذلك إلى قسمين إضغام كامل وإدغام ناقص إدغام كامل أن تذهب النون كاملة صفة وذات وقلنا هذا عند اللام والراء وكذلك قلنا قولا واحدا يدغم الإدغام النون الساكنة والتنوين إدغاما ناقصا عند الواب والياء بقي عندنا الميم والنون اختلف العلماء طيب ما ضابط كيف نعرف أن الإدغام يعني من خلال الضبط للمصحف علماء الضبط كيف ميزوا الإضغام الكامل ماذا يضعون ميزة على الإضغام الكامل أحسنته الشدة لو تأملنا قول الله عز وجل من ربهم لوجدنا أن اللاء الراء وضعت عليها الشدة طيب إذن إن كان ناقصا تضع عليه ماذا يضع عليه إن كان ناقصاً؟ لا شيء لا طيب الآن النون والميم قلنا فيها خلاف من نشاء من نشاء من نشاء, من نشاء؟ لا نحن نكون على حرف الراء الراء يضع عليه فقط الحركة يعني بدون تشتيد من نشاء علماء الضبط الآن في الرسم أو على سبيل المثال بطأة الملك فحد ماذا رجح النون إذا جاءت بعدها نون النون الساكنة جاءت بعدها نون أو جاء بعد ميم ماذا رجح الكامل كيف عرفنا أن الراجع عندهم الكامل كيف عرفنا أن الراجع عندهم الكامل لا بوضع الشدة أحسنت لوضع الشدة تبارك الله طيب انتقلنا بعد ذلك إلى بعض الكلمات المستثنيات قلنا المستثنيات من الإضغام تقسم إلى قسمين مستثنى قولا واحدا بحيث يسمى الإضغار المطلق في أربع كلمات ما هي يعني أنا أحاول أراجع حتى الأحوات التي يعني يحضرنا أول مرة او بعض الأحوات يعني قد طرأ عندها ظرف لم تحضر المحاضرة السابقة على الأقل أن تتذكر ممتاز أربع كلمات وهي عنوان صنوان بنيان ودنيا طبعا دنيا يذكرونها طبعا بتصريفاتها كذلك أحسنت طيب قلنا هناك كلمات حفص من طريق الشاطرية استفناها وقلنا الصواب أن تقول بسبب الرواية ما هي هذه الكلمات التي استثنيت هناك ثلاث مواضع نون والقلم أحسنتم ياسين والقرآن جيد بقيت واحدة لا طاسيم ميم طيب ياسين بقيت واحدة وقيل من راق أحسنتم وقيل من راق قلنا أخوات الكلمات هذه الثلاث كلمات من الشاطبية لو قرأنا لحفص من طريق الشاطبية لقرأناها بعدم الإدغام يعني تظهر بالنسبة لقيل وقيل من راق تظهر بسبب السكت طبعا قلنا بعض الناس قالوا أن هذا إظهار مطلق قلت أنا الأولى أن لا تسمى إظهار مطلق وإن بسبب الرواية لأن الآن نعم ورش الآن أخوات الكريمات ورش وقالون وقنبل وكل قراء العشرة كل قراء العشرة إلا حفظ يقرؤونها بالإضغام لا يظهرونها يقرؤونها بالإضغام حتى حفص من طريق الشاطبية كذلك له فيها إما الإظهار أو الإضغام فلذلك كما نبهنا لمن تتذكر أو تراجع الدرس السابق قلنا بعض التعليلات غير واقعية بعض التعليلات غير مقنعة وإنما نقول هكذا بسبب الرعاية والله تعالى أعلى وانا أنتما الإقلاب أو القلب على الصواب ما هي حروف القلب حرف البق واحد أحسن طيب لماذا لماذا تقلب النون إلى مين لماذا تقلب النون إلى مين ما يسمى بعلة الإقلاب جميل, جميل أنسب حرف أخواتي الكريمات النوت طبعا لا تستطيع لا تظهر ولا تدغم ولا تخفى مع الباء بينهما مشاكسات ما تستطيع فلذلك جئنا بحرف يتناسب مع الجميع وهو الحرف الميم الميم في كثير من الصفات تتشارك مع النوم وكذلك مع, الميم مع الباء والميم كذلك تخرج من نفس المخرج الذي يخرج منه حرف الباء فلذلك سبحان الله أبدلت الى وقلبت إلى ميم طيب حالة القلب نعمل ثلاث خطوات الخطوة الأولى قلب النون إلى ميم أكمل باقي خطوة ثانية وثالثة في حالة القلب أو الإقلاب تتم في ثلاثة مراحل أحسنتم أول شيء تقلب إلى ميم الأمر الثاني مع مراعاة الإخفاء وكذلك الغنة بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى الإخفاء ما هي حروف الإخفاء خمسة عشر حرفة ما تبقى يعني بعض الأخوات ممكن ما يستطيع أن يحفظوا البيت أو الأحرف هذه فماذا تقول؟ تقول كل حرف عدى الإظهار والإدغام والإقلاب مجموعة في أوائل البيت صف ذا كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما فقلنا هذا البيت ما شاء الله يعني يحتمل يحتوي على معنى جميل تبارك الله ماشي. ثم بعد ذلك تطرقنا إلى أحكام الميم الساكنة وانتهى الوقت علينا وقلنا إن شاء الله سنبدأ به مرة أخرى حتى يعني نبدأ بداية في هذا الموضوع إن شاء الله الميم الساكنة هي أي ميم خالية من الحركات عارية عن الحركة قلنا قد يتصور أن الحرف الساكن بالضرورة أن يكون عليه رأس هذا الدائرة المستديرة والسكون أو أنه تكون عليه رأس الحائل الصغيرة ولا ليست بالضرورة وإنما هذه النوع من أنواع الضبط ولا لكم تذكرون أن الإخفاء والإضغام لا توضع على النون أي إشارة أي حركة دلالة على الإضغام بخلاف الإضغار وقد أشرنا سابقا إلى ذلك إذن الميم الساكنة أي ميم ليست فيها أي حركة عليها أحيانا قد توضع السكون وأحيانا قد لا توضع السكون لها ثلاثة أحكام الحكم الأول الإخفاء الحكم الثاني الإضغام الحكم الثالث الإضغار طيب ماذا نقص إذن ماذا نقصت عن أحكام النون الساكنة والتنوين الأقلب أحسنته نقصت الأقلب لأن الميم أفضل هنا مقلوبة و... و... و... يعني ما تحتاج إلى أن تقلب إلى حرف أخر وأحكام الميم الساكنة من أسئل الأحكام التي تمر على طالب علم التجويد فنبدأ الآن إن شاء الله عز وجل كما بدأ صاحب الكتاب فقال الحكم الأول الإخفاء في صفحة 74 الحكم الأول الإخفاء الشفوي لماذا قلنا الشفوي؟ لأنها تخرج من الشفتين أم من أين تخرج؟ من الشفتين فلذلك سميت على اسم مخرجها الإخفاء الشفوي وله حرف واحد حرف الباء ولو حرف واحد حرف الباء قال عندكم فإذا وقعت بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين جاز الإخفاء ويسمى إخفاءا شفويا ولا بد معه من الغنة إذن أي ميم ساكنة جاءت بعد حرف الباء ولا يكون إلا من كلمتين ما الحكم؟ يسمى حكم إخفاء شفوي الإخفاء الشفوي سنخفي الميم ثم بعد ذلك نضيف إليها الغنة عندكم قال تنبيه قال في نهاية القول المفيد اعلم أن الإخفاء على قسمين إخفاء حركة وإخفاء حرف يعني في ظن يعني ليست سيكون كبير يعني أثر لأننا قد ندخل في كلمة تأمننا الإضغام الكامل وكذلك سندخل إضغام الكبير او النقي... الصغير لأن كلمة تأمننا هي أصل حقيقة عبارة عن نون ونون يعني إن شاء الله لعلنا ننسي هذا إلى إن شاء الله التماثل والتقارب والتجانس بإذن الله عز وجل طيب هنا تنبيهات اولا قال ابن الجزري والميم إن تسكن بغنة والميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء إحدى الأحوات تكتب هذا البيت سريعا قال ابن الجزري والميم أظن غالب الأحوات ولا الحمد والمدة تحفظها والميمة ان تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل تبارك القش الشطر الأول الميم إن تسكن بغنة لدى باء يعني مثال من تأتي مثال الآن أي مثال لا من بعد لا من بعد لأننا ميم أصل الثانية أصل هنون قولي باته. لا ماشي طيب خلينا بالمثال التي كتبت الأخت ترميهم بحجارة لماذا لن أنبئهم ب... عندنا اقلاب وما أريد أن أشرككم أو عليكم بوكيل بارك الله فيكم لهم ولا الضالين لا احنا نريد ميم بعدها حرف الباب خلينا على مثال ترميهم بحجارة ملسقهم التجويد في قول الله عز وجل ترميهم بحجارة أي يوم بذلك جزائي ما الحكم احسنتم, احسنتم. طيب. الآن نرجع للبيت مرة أخرى الأخت التي كتبت البيت الأخت التي كتبت البيت طب عذروني أنا قد أسمي لأن كل الأخوات ما شاء الله دخلت بأم فلان أم فلانة فلذلك إن شاء الله لا يضر لو لا, لا ذكرت اسم الأخت إن شاء الله لأن ما في اسم صراحة الأخت التي قالت ترميهم بحجارة ابن الجزر ماذا قال والميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء طيب لماذا قال على المختار من تعرف ما معنى قوله على المختار الآن هذا أقول لأخوات المتخصصات الآن أحسنتم بارك الله فيه أحسنتم ليس كل القرآن يخفون منتاز أيوة الأخت التي كتبت هناك قول آخر أصوب في العبارة منتاز الآن القرآن العشرة القرآن العشرة لهم نفس الحكم او خلينا نقول لحفص وقراءه نافع المشهوره حتى ما نحط في الميم صله مين وغيرها هذه الميم الان لك ياتي بعد حرف الباء على سميم الحفص الان حفص تبع الا باقي القراء يكون له فيها مذهبان المذهب الاول ان الهاء تخفى وهذا المشهور المذهب الثاني ان الهاء تظهر يعني بعض العلماء رأوا أن أحكام الميم الساكنة فقط حكمان ركزوا معي أخواتي هذا أقول للمتخصصات الآن الأخوات التي جدت على أحكام التجويد خلص ميم بعدها حرف الباء فأشفه الآن أخوات المتخصصات أريد أن أفيدهم هذه الفائدة أن بعض العلماء قالوا أن الميم الساكنة إذا جاءت بعدها أي حرف من حرف اللغة العربية سيكون الحكم حكمة الحكم الأول حكم الاخفاء الشاء الادغام الحكم الثاني الاظهار واسقط حكم الاخفاء طيب هذا القول موجود عند العلماء وقال ابن الجزري رحمه الله اشم الاخفاء عند الباء على مقتضاه الحافظ ابو عمرو الداني وغيره من المحققين ثم ذكر مذاهب بعض العلماء قال وهذا مذهب ابن مجاهد وغيره ثم قال ركزوا على عبارة الإمام ابن الجزري في كتاب النشر قال وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية ثم بدأ يمثل قال وذلك نحو يعتصم بالله وربهم بهم ثم ذكر عدة أمثلة فقال فتنظر الغنى فيها يعني الإخفاء شفر مع غنى إذ ذاك إذ بعد القلب في نحو من بعد طيب ثم بعد ذلك قال وقد ذهب جماعة كأبي الحسن أحمد ابن المنادي وغيره إظهارها إظهارا تاما وهو اختيار مكي القيس وغيره ثم قال وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائل البلاد الشرقية وحكى أحمد بن يعقوب إجماع القرى عليه طيب إذن ذكر ابن الجزري الوجهات ثم بعد ذلك اختار ممن معنى الاختيار خواتي الكلمة اختيار أن يكون العالم بالعلماء في في أكثر من وجه ثم هو يتبنى رجح وجه أقرب يراه للصواب أو أشهر عنده فيسمى هذا اختيار وقد ألف العلماء في الاختيار هناك رسائل علمية وجامعية في اختيار القراء فابن الجزري له عدة اختيارات من ضمن هذه الاختيارات أخوات الكريمات ان اختار أن الميم الساكنة إذا جاء بدا حرف الباء الميم ما أقول النون الميم الساكنة إذا جاء بدا حرف الباء اختار أنها الاخفاء قال والوجهان صحيحان مأخوظ بهما إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب إذن أخواتي الكريمات لو سمعتم أحد العلماء أقول العلماء المدقفين المحررين قال أن الميم عند الباء إظهار فلا تستغرب هذا القول بل ابن الجزري كما ذكرت لكم بنص عبارته قال والوجهان صحيحان طيب ما الذي اختاره وجرى عليه جرى عليه أنها تخفى وهذا الآن الذي هو يكاد يكون إجماع في العالم الإسلامي لم نقرأ على أحد من المشايخ والشيوخ يقرؤون بالإظهار بل أكاد أقول لا أعلم أحد من العلماء قال في زمانه يعني بالإظهار طيب هنا مسألة أخرى لو قلنا الآن بالإظهار هل يقاس معذرة هل يقاس من بعدهم من بعد الآن هذه الكلمة من بعد ما حكمها؟ قلب من بعد القلب أو الإقلاب لو قلت الإقلاب لا بأس إن شاء الله الإقلاب طيب هل وقع فكز أخواتي الكلمات هل وقع فيها وجهان يعني هل يجوز إظهارها؟ هل يجوز الإظهار؟ الآن نحن قلنا الميم عند الباء فيها وجهان إما أن تظهر أو تخفى والإخفاء هو الذي عليه الجمهور هل يجوز قياس من بعدهم قد يقول قائل يجوز قياس من بعدهم نحن نقلب النون إلى ميم فيجوز اظهارها نقول لا لا قياس فيها قال ابن الجزري و... طيب أنا أقول لكم أخواتي الكلمات بسألوا مهمة جدا سأذكر هذه المسألة لأنني سأنقل كلم ابن الجزري لقلة ضحالة علمنا صرنا لا نفهم عبرات العلماء وكذلك بعض الألفاظ التي يطلقها العلماء وأحيانا تكون شديدة وغريضة الآن في زمننا نستنكرها لما؟ بسبب جهلنا ابتعدنا عن العلماء العلماء حقيقة الآن غالب العلماء ينقل بعضهم من بعض وقل العلم وهذا سبحان الله مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحيانا ينكر الإنسان بعض القضايا في زمن من الأزمان كان هو القول الراجح عند جمهور العلماء لو قالها أحد في زماننا لستنكر عليه وقد يبدع وقد يفسق ويضلل ويجهل أقول ذلك لماذا أما الآن لو, هذه لو أتاني أحد بمسألة ما قلت ولله هذا القول قول إنسان غبي يستنكر عليه صح يقول الشيخ ليس عنده أدب وليس عنده وكذا وهكذا مع أن ابن الجزر هذا إمام الدنيا ماذا يقول قال وقد زل بعض بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما وما له وجه ضعيف على الوجه القوي كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين لاحظوا هذه العبارة هذه العبارة سبحان الله لو قالها عالم زماننا لستنكر عليه طيب لماذا قال ابن الجزري هذا لأنه عنده شيء أعظم من الرجال وهو كتاب الله بعض الرجال بعض الناس قاسوا قياسا خاطئا بآيات القرآن والقرآن لا مدخل في القياس في مثال الأمور وإنما نأخذ كما قرأنا وكما قرأنا تلقي عن العلماء الذين أخذوا بعضهم عن بعض حتى وصل إلينا من صلى الله عليه وسلم فلذلك الإمام ابن الجزري أغلظ بهذه العبارة وحق له فماذا قال؟ قال بهذه العبارة كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين نحن قلنا الميم الساكنة بعد حرف البأ فيها وجها إما الإظهار أو الإخفاء بعض الناس وقد أطلق من بين قسين ابن الجزر الأغذية قالوا نقص عليها من بعدهم وغيرها فيكون فيها الوجهة انظروا إلى حلقة أهل العلم على كتاب الله عز وجل طيب طبعا لا, لا أقول أن أن يفهم علي أنني أقول عن فلان أو فلان غبي عياما بالله ولكن أقول قل العلم فلذلك بدأ العلماء يطلطفون في العبارات وليتهم ما فعلوا ليتهم فعلوا كانوا بدأوا يزينوا بعض الأمور من أصل أن تكون يعني على وضع وجهها والله أعلم طيب ننتقل إلى الحكم الثاني ننتقل إلى الحكم الثاني صفحة 76 طبعا أنا طب حتى يفهم لي لا من التأدب مع الناس والعلماء وإذا نقلنا عن أحد ننقل عليه بعبارة حسنة وطيبة وكذلك نعذره, نعذره نأتي بأفضل للغات معه لأن هكذا أمرنا ولكن أحيانا لا بد من القصوى في الكلام بل إن الله عز وجل في محكم كتابه ذكر بعض الكلمات يعني القاسية جدا والله عز وجل يتكلم عن خلقه ومع ذلك خلقه يقرؤون الكتاب الله فقال تبت يدا أبي لهب وتب ثم ذكر المرأة وعندنا يعني الطعن في المرأة حتى يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصل كلام محمد وكانوا يدعون أن كلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم بدأ محمد يهجر الرجال والنساء ومع ذلك هي قرآن يتلى ينقرأه الكبير والصغير ثم قال الله عزيزي وصف لأهل الكتاب وعض الكفار كمثل الكلب التحمل عليه يلهث ذك الله عز وجل تلخمار يحمل أسفر هذه الألفاظ في كلام الله فأحيانا أخوات الكلام لها موضوعها القسوة لها موضوع وما أقول أنا أتكلم ذك وإنما العلماء الكبار لذلك أحيانا قد نستغلب بكلام عن سبيل العلماء الكبار نقول ما هذا العالم أقول هذا الكلام نقول نعم لنه أدرى وأعلم أما نحن الصغار فإنما نتأدب مع الكبار طيب المسألة الثانية صفحة 76 الحكم الثاني الإضغام أو إضغام المتمثلين الصغير قلت يجوز لو سمينا الشفوي الإضغام الشفوي يجوز إن شاء الله وإن كان يقل هذه العبارة عند الكتب وإنما يكون الإضغام المتمثلين الصغير وهو حرف واحد الميم إذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة يعني الميم ساكنة جاءت بعد حرف الميم المتحرك وجب الإضغام ويسمى إضغام متبثلاً صغير ولا بد معه من الغناء لأن الميم تشدد طيب سأسأل سؤال ماذا ترجحون؟ الميم بعد الميم الآن هل هي كامل أو ناقص أو اختلف العلماء بها؟ السؤال سؤال لكنا جميعا الاذكياء ان شاء الله الان لو قلنا الميم بعد الميم كامل او ناقص طيب انتظر الى اما اتت احدى الاحسنتم مع قربت ان شاء الله الجواب نريد الجواب اذا جيد. قالت اختلف العلماء جيد ليس اقصد ان اكبر ما يكون لا اقصد ذلك طيب لو سألناكم الان من نشاء ماذا قلنا فيها من نشاء ماذا قلنا فيها أحسنته اختلف هل هو كامل أو ناقص طيب والراجح أول درس ذكرت وقلت نعم الراجح أنه كامل إذن نقول الميم عند الميم بعضهم قال بأنها ناقص وبعضهم قال بأنها كامل والراجح بأنها كامل أحسنتم بعضهم قال ناقص وبعضهم قال كامل والأرجح ما كامل كيف عرفنا أن الأرجح أو ضبط الضبط رجحوا بأنها كامل ما أحسنتم بعض الشهداء طيب الأخوات التي يعني ما تشكلوا أنفسكم بهذه الأمر هذا فقط من باب التخص حتى الأخوات التي يعرفنا الأحكام ألا يحرمنا ببعض المعلومات الزائدة إذن باختصار أي ميم ساكنة جاءت بعد حرف ميم يسمى إدغام منتماثلين صغير مع الغنة حكم سهل جدا إذن كم حرف أنهينا الآن حرف الباء وحرف الميم أي ميم ساكنة جاءت حرف الباء يسمى إخفاء شفوي أي ميم ساكنة جاء بعد حرف الميم صنه متفائلا صغير كم حرف بقي احصل 26 حرف ما حكمها لا حكمها الاظهار قولا واحدا الله طيب في عبارات الآن في عبارة سأسألكم إياها ما رأيكم بهذه العبارة سأقولها أنا وأريد تعليق بس رجاء أن يكون دقيق لأن هذه العبارة تحتاج إلى دقة ما رأيكم في بعض الكتب التجويد والتي تقول الميم الساكنة إذا جاء بعد حرف من حروف اللغة العربية عدا الباء والميم تكون إظهارا شفوييا وأشد ما تكون إظهارا عند الوا والفاء ما رأيكم بهذه العبارة صحيحة أو خاطئة باختصار وأشد ما تكون إظهارا عند الوا والفاء التي كتبت لا لأن الإظهار واحد هو الصواب نعم الصواب ان هذه عبارة ليست صحيحة لماذا؟ لا الإظهار هو حالة واحدة فلا تكون أشد إظهارا فالعبارة الأدق عبارة العالم الرباني الذي سبحان الله يعني ما وجده مثله ابن الجزعي ماذا قال؟ واحذر لدى واو وفاء أن تختفي أو قول الجمزور كذلك وإنما هو ينتقي سبحان الله من ابن الجزري رحم الله عز قال وحذر قول ابن الجزري رحم الله عز وجل في الجزرية وحذر ما قال وتكون أشد إظهارا ولم قال كن على حذر أيها, القارئ أو أيها القارئة فإن جاءت ميم بعد حرف الواو فاحذر أن تخفيها طيب هنا تنبيه مهم جدا وقلما ما يتنبه إليه نقول ان الله عز وجل قد حفظ القرآن الكريم كما لحفظ الجميع حفظوا بماذا؟ بالرسم فالمصاحف تواترت والنبي صلى الله كان له كتبة الوحي وكذلك فإن الله عز وجل حفظوا بماذا؟ كذلك في الحفظ في الصدور بعض العلماء يعللون بعض أحكام التجويد يقولون لقلب المخارج لبعد المخارج وهكذا أليس كذلك؟ طبعا جواب بلى نقول نحن أكثر من مرة نبهنا ليست كاملة التعليلات مقنعة فلو أردنا على هذه التعليلات لقلنا الميم عند الواو والفاء الأصل أن تخفى لأن الميم شديدة القرب عند الواو وعند الفاء أن يكون تجانسا ومع ذلك أجمع القراء على إظهارها إذن مسألة تعليل قرب مخارج بعد مخارج ليست بالضرورة تكون دقيقة وإنما نحن كما نقول يعني ندرس على ما هو في الكتب ولا نريد أن نشغل كثيرا من الطلبة وغيرها فالأولى أن يقال هكذا القرآن من معجزة القرآن أنه هكذا ألف لام ميم من معجزة القرآن أنها تقرأ ألف لام ميم تقرأ حتى يبقى القرآن لا بد أن يؤخذ مشافحة حتى القرآن يبقى متواترا وهذا سبحان الله لا يعلم بأي كتاب من الكتب حتى في الكتب التي أنزلها الله عز وجل إذن باختصار, باختصار الذي مرم على الآن أن, النون أن المين الساكنة له ثلاثة أحكام الحكم الأول الإخفاء الشفوي الحكم الثاني الإضغام كذلك يجوز أن نقول الشفوي او المتماثلين كما هو في بعض الكتب الحكم الثالث الإظهار والإظهار تكون في بقية الحروف على الميم والباء طيب أريد أنه يعني شفكم في بيت ذكروا شيخنا الشيخ سيد العنبتاوي ولا أدري حقيقة هل هو من, من نظمه رحمه الله عز وجل أو هو يعني انتقاء من بعض الكتب لأنه لو كتاب اسمه حلية القراء في فن التجويد والأداء رحمه الله عز قد أعطان إياه بيده رحمه الله عز وجل وقد قرأت عليه منه فيما دخل يعني في القراءة من الطيبة ذكر أبيات أحيانا يذكر البيت كاملا من, من المقدمة الجزرية وأحيانا يذكر البيت كاملا من جحفة الأطفال وأحيانا من غيرهما ذكر هذا البيت وأنا سأذكره الآن على مسامعكم قال طيب أحكام الميم الساكنة والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لدى الهجاء هذا معروف منقول أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإضغان فقط كذلك منقول هذا فالأول إخفاء عند البائي وسمه الشفوية للقراء هذا كذلك منقول ماذا زاد؟ هذا البيت الجميل قال مع غنة والجزري أخضراء إخفاؤها خلف فكن مخيرا يعني جاء بعبارة قريبة من عبارة ابن الجزري وهي على المختار من أهل الأدى فماذا قال؟ قال ما غنة والجزري أخضر إخفاؤها خلف فكن مخيرا والله تعالي أعلم. من مر مع هذا البيت وتعرف في من هو تزدني علما طيب الآن هنا تقريبا ينتهي أحكام النيم الساكنة والتنوين وكذلك أحكام النيم الساكنة في إحدى الأخوات عندها سؤال هل من سؤال فيما يتعلق الموضوع الحمد لله مع وقت إن شاء الله ننتقل الآن في نفس الكتاب طبعا في بعض الكتب التجويد تبدأ الآن لماذا بأحكام المدود لا سنبقى على الكتاب وقلنا في أول الدروس أن العلماء قد جرت على شرح الكتب وهي سبحان الله أنفع كثيرا لماذا تسمى إضغام شفوي نفس العلة التي تسمى لماذا تسملت إضغار شفوي الأخت التي سألت لماذا تسمى إظهار شفوي الكتاب لو أحد الأخوات تكتب الرابط الأخت التي سألت قالت لماذا سمي إظهار شفوي أنا سألتها نفس السؤال قلت لماذا سمي إظهار شفوي نحن شوي أنا لأن الميم تخرج من الشفتين بارك الله فيكم صح وكذلك الميم في الإضغام كذلك تخرج من الشفتين كذلك تخرج من الشفتين الآن لو رجعنا إلى أحكام النون الساكلة من نشاء ما الحكم نقول إضغام بغنة صح ما نقول متماثلين بالغالب لو قال طالب إضغام بغنة او إضغام كامل على الرجح كان جوابه صحيحا من هو صحيح. نقول لماذا لم تقل متمثلا هو صح متمثلا نون مع النون. فلذلك الميم الساكنة إذا جاءت بعد حرف الميم قد نسميها متمثلا لأن الميم بعدها ميم مثل متماثلة ويجز لنا أن نسميها كذلك شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين نحن نسمي إخفاء شفوي لماذا نسمينا إخفاء شفوي؟ نقول لأن الميم تخرج من الشفتين لماذا سمنا إضغار شفوي نقول لأن الميم تخرج من الشفتين كذلك أختي الكريمة نسمي إضغام شفوي لأن الميم تخرج كذلك من الشفتين بل هو في ظني أقرب للمعنى والله تعالى أعلى وعلى طيب سؤال آخر قبل اللامات. طيب ما في أسئلة الحمد لله طيب يفتحوا صفحة 82 حكم اللم... اللامات الثواكن الآن اللغة العربية كما أشرنا قد في بداية درس النون الساكنة والتنوين بعض الناس يظن أن الإضغام والإضغار فقط مقصورة على النون الساكنة والتنوين والميم هذا خطأ بل كل حرف مع حرف آخر لا بد أن يكون إما او أو او يعني أحكام أخرى ولكن لا بد أن يكون له حكم نعم لو قلنا اكتبوا أي كلمة كلمة نعم كلمة نعم التي كتبت هذه نون مفتوحة والعين مفتوحة ما أضغمنا النون بالعين هنا إضغار, إضغار النون عند العين طيب أي, ك... أي كلمة أخرى ما تكتب أي كلمة أعطينا غير مصطلحة تجويد أي كلمة أخرى أسد كلمة أسد الهمزة عند السين كلمة أسد الهمزة عند السين ما حكمها إظهار ولا إضغام في كلمة أسد إظهار طيب السين عند الدال طيب لاحظوا إذا الإظهار يدخل على باقي الحروف ليست بالضرورة أن يكون الحرف ليست بالضرورة أن يكون الحرف من ساكن أو تلوين طيب لو قلنا قد تبين على قد قد تبين ما أدرك كتبت أنا أو قد تبين القاف عند الدال ما تستعجر ما تستعجر بارك الله فيكم جزاكم الله خير القاف عند الدال ما حكمها إظهار طيب الدال عند التاء إظهار إظهار, إظهار. طيب عند الباء لا قد تبين قول واحد إذن, إذن مسألة الإضغام والإضغار ليست فقط أخواتي الكلمات مموطة في النون الساكنة والتنوين طيب هذا لماذا أقول أنا نقول لأن عندنا اللام كذلك لها كما في تفصيلات النون الساكنة والتنوين كما في تفصيلات الميم بل قد تكون يعني فيها صعوبة أكثر من الميم الساكنة فلذلك ذكرها المؤلف هنا قال اللامات السواكن تنحصر في خمسة أنواع وهي لام التعريف ثم وضح ذلك قد لام ثم اثنين لام الفعل ثلاث لام الحرف أربع لام الاسم خمسة لام الأمر الآن سنشرحها سريعا بإذن الله عز وجل بس أعطوني يعني ذهنكم الكامل بإذن الله أولا حكم لم أل ما معنى أل نعني نقول كتاب إذا وضعنا عليه قبلها ألف ولا يصبح الكتاب طيب طيب خلي سؤالك أحسن الله إليكم كذلك ما الفرق بين الإظهار والإضغام الكبير الإظهار الإظهار الإضغام الكبير أختي الكريمة مثل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الميم جاءت بعدها حرف الميم حفص الآن وغاية كثيرة من القراء غيره يظهرونها عندنا السوسي وإن أردنا من طريقة طيبة أبو عمر كاملا ويدخل معه يعقوب يجوز لهم أن يضغموها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياقوم اذا هناك فرق بين الاظهار وبين الادغام الكبير فرق نفي طب نرجع لللام التعريف قال التعريف هي ال ال ال ال ال ال نقول كتاب الكتاب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال أحياناً تظهر وأحياناً تغفى فقال عندكم في صفحة ثلاثة وثمانين أما حالة الإظهار فتسمى فيها أل باللام القمرية وتختص بأربعة عشر حرفاً مجموعة في قول الشيخ الجمزوري ابغي حجك وخف عقيمه هذا أل التعريف أخواتي الكريمات أحياناً تذهب وتضغم فيما بعدها وأحياناً لا تظهر فإن أظهرت تسمى باللام القمرية لماذا سميت لام القمرية؟ بعض الألماء يقولوا يشبهون الحرف بالنجوم فإن كان النجم في الجيل يظهر فلذلك تسمى القمرية بعضهم علل ذلك والشمسية لأن النجوم لا تظهر في النهر بوجود الشمس وكذلك القمر في أعلام قمرية وكأنها عنوان على باقي الحروف قد نريد أمثلة الآن على التعريف جاءت بعدها حرف الحمزة أمثلة موجودة في صفحة 84 الإيمان الإيمان همزة جاء قبلها للتعريف وأمثل كثيرا البصير وغاية أمثل كثيرا جدا القصة الثانية حالة الإضغام حالة الإضغام باقي الحروف يعني أي حرف ليس في, في ابغي حجة وخف عقيمه أي حرف سيتكون من حروف الشمسية ومع ذلك العلماء نظموها فقال الجمزوري رحمه الله عز وجل رحمة الواسعة طب ثم صل رحما أو رحما وبعض الشيخنا قال لا يصح فتح الحاء فيها حتى لا البيت طب ثم صل رحما أو رحما تفز ضف نعم طبعا أول هذا البيت الشرط الثاني دع سوء ظن زر شريفا للكرم يقول طيب إما من الطيب أو أن تكون نفس طيبة بعد ذلك سل رحماً ينكن وصالاً واصلاً للرحم تفز تكون من الفائزين ضف ذا نعم إما من الضيافة صاحب النعم ذا دع سوء ظن وهذا أمر سبحان الله أمر الله عز وجل ندع الظن ولكن ليس كل الظن هناك ظن يجب أن يكون لذلك الله عز وجل قال إن بعض الظن إثم ولم يقول الله كل الظن إثم بل أحيانا وهذا قد تتفاجع فيه من الحماقة أن ألا يظن الإنسان طيب دع سوء ظن ثم قال زر شريفا للكرم اذهب وتودد بزيارة لمن؟ للشريف ولا أشرح من المؤمن نعم إن شاء الله تكون من أصحاب الكرم وكذلك تكون بزيارة الشريف الله تعالى أعلى وعلم إذن أول هذا البيت حرف الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد حرف الثال ثم النون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام طيب قال في صفحة 85 فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد اللام وجب إدغامها يسمى إدغاما شمسيا كما أشرت إلى ذلك ثم ذكر أمثلة قال الطيبات الثمرات الصلوات لاحظوا هل هي إدغام كامل أو ناقص أن تعرف كامل أو ناقص كامل قولا واحدة أحسنتم كامل قولا واحدة مبتز طبعا مع التنبيه الذي يعني أشار إليه في صفحة 82 اللام بعد اللام تماثل اللام بعد اللام لو انا ما سميتها شمسية وسميتها متماثلين صح لي ذلك في صفحة 86 قال فائدة فقد جاء ضمن الأمثلة السابقة لفظ الجلالة الله وتصريفه كالآتي الأصل فيه إله دخلت عليه الفصارة الإله ثم حذبت الهمزة الثانية للتخفيض فصارت الله الإله الله ثم أدغمت لام أل في اللام الثاني للتماث الفصارة الله ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم دون نكسر لمناثرتي للترقيق فصار الله طبعا هذا تعليم بعض العلم علل بذلك وعلى قال لفظ الجلال الله علم هكذا غير مشتق والله تعالى أعلى وعلم ننتقل إلى اللام الثانية حكم لام الفعل إذن اللام الأولى لام التعريف الثانية لام الفعل ما تعرف لام الفعل هي اللام الساكنة راهض كامل اللامات التي سنذكرها الآن فقط الساكنة ما نتعرض للمتحركات كما في الميم الساكنة وكذلك النون الساكنة فيما سبق قال اللام الساكنة الواقع في فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمراء وفي كل إما متوسطة أو متطرفة فقال فالماضي مثل التقى أنزلناه والمضارف فيه يلتقط في قول ألم أقل لك والأمر في وألقي وتوكل ولها قبل أحرف الهجاح حالة الحالة الأولى حالة الإضغام ثانية الإضغار, الإضغار يعني فقط تحتاج إلى تركيز قليل والحمد لله المعلومات الموجودة في الكتاب يعني لا تحتاج إلى تركيز ولا زيادات أما حالة الإضغام فتضغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها لام أو رأ إذا وقعت لام بعد لام اللام الأولى الساكنة واللام الثاني من تحركة قولا واحدة أو رأ ثم بدأ بالأمثلة قال قل لا لحظة لام الأولى لام فعل جاءت بعد حرف لام أخرى الحكم الإضغام جاء مثال آخر وقل ربي لام بعد حرف الراء تدغم طبعا الأول إضغام تماثل والثاني إضغام من تعرف طيب طبعا بدون غنى يعني, يعني لا يقال بالغنى لأن الغنى فقط في النون والمين وهنا لأم أكيد بدون غنى طيب من تجيب جواب ما أقول طالبة علم جواب عالمة من تجيب جواب عالمة سرد سال اللام بعد الراء ماشي. لا لا لا اقصد الاغمام ناقص جيد صح ولكن من ذلك صار اعمق من ذلك لا ليس كذلك طيب سأصلكم الآن كم على الحروف كم عدد المخارج اللغة العربية كم عدد المخارج من درست معنا في المخارج أو درست يعني تعرف في المخارج طيب مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فنقول أخواتي الكلمات قل ربي لام عند الراء على مذهب ابن الجزري تكون ماذا؟ على مذهب ابن الجزري ماذا ستكون؟ متقاربا أحسن طيب هل في بعض العلماء خالفوا ابن الجزري؟ من تعرف؟ أو يعني هم سبقوا ابن الجزري؟ وهو الذي يعني سبحان الله الذي قد يكون يعني خالفهم من أحسن قطرب ومن كذلك طب الإمام الشاطبي ما رأيكم لو قلنا الإمام الشاطبي الآن ماذا عند الشاطبي هل الشاطبي عدها أحسنتم صحيح هل الشاطبي يعدها متقاربين او متجنسين؟ طبعاً هذا الآن ما أريد أن أشغل الأخوات فقط هذه من باب الفوائد يعني الآن الشاطبي كيف يعدها؟ تقارب ولا تجنس؟ تقارب أحسن لأن الإمام الشاطبي لم يسقط النون ولم يجعل النون واللام والراء في مخرج واحد وإنما جعل, جعل المدود الألف والو والياء مع المدود لذلك عند ابن الجزر وكذلك عند الإمام الشاطبي وصيبواي يرون أنها تقارب طيب الذين يعدوها أربعة عشر كالفراء الفراء يعدوها أربعة عند الفراء حوات الكريمات ماذا ستكون متجانسين بارك الله خفيف. طيب لذلك ابن الجزري لما نقول نحن الآن نقول اللام في قر ربي متقارب على ما اختاره ابن الجزري والشاطبي هذا الجواب سبحان الله هو الجواب الذي يكون في دقة لأن بعض العلماء قد يخالف ابن الجزري في بعض القضايا ابن الجزري المشتحد فإن رأيتنا عالما أقول عالم قال بأن اللام عند الراء تجانس فلا تنكروا عليه أقول عالم أقول ما يعرفه يعني مبتدئ في العلم وإنما أقول متخصص نكمل إن شاء الله حول أسرع بإذن الله والعقل من هذه التنبيهات <تصفيق> طيب. سبب الإضغام التماثل والتقارب بالنسبة إلى الراء على رأيي من كانت حتى تكون أهضح وأما حالة الإظهار فتظهر لام الفعل مطلقا إذا وقع بعد حرف من الحروف الستة والعشرين حرفا الباقية كالأمثلة التي تقدمت قال وقد يسأل سائل لما لم تدغم لام الفعل في النون في نحوه قل نعم بالتقارب الذي بينهما كما أدغمت في الراء للسبب نفسه سؤال وجيش جدا الآن اللعم عند النون متقاربين وعلى رأي الفراء متجانسين طيب لماذا لم تدغم لماذا أدغمت كلمة قل ربي بينما قل نعم لم تدغم سؤال حقيقة وجيشا أجاب صاحب الكتاب طبعا لغيره قال أن النون ساكنة إذا وقع بعد لام يجب إضغامها فيها بغير غنة ولا طيب وقد يرد على اعتراض على ذلك بأن لام أل تضغم في النون في نحو الناس قال الجواب أن اللام مع النون كثيرة الوقوع في القرآن نحن نقول كل هذا هكذا القرآن نزل وهكذا لغة العرب كان بعض الناس يحاولوا يعللوا وهو أسئلة يعني قد ما يصدر إنسان يجيبها طيب لماذا أدغمنا الناس مع أنها لام جاءت هذا الحرف النون بينما قل نعم ما أدغمناها لماذا هنا لام ساكنة وهنا لام ساكنة وهنا نون وهنا نون نقول هكذا لغة العرب وهكذا نزل القرآن بعضهم يعلل يقول لكثرة الدوران يعني لكثرة أل التعريف طبعا أجوبة قد لا تكون مقنعة لأننا قد نجد بعض العلماء في بعض الأمثلة لهم في الوجهان كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله ونقول فائدة ذلك أن يبقى أن القرآن له هذه القدسية العظيمة وهو التواتر وأنه لا يخل إلا ولا ينفع أن نمسك صحف ونبدأ نقرأها فسنخطئ الثالثا حكم لام الحرف وهي اللام الوقع في حرف هل وبل لحظة آخر هل لام ساكنة وكنة بل لام ساكنة فقط ولا يوجد غيره غيرهما في القرآن الكريم وحكم بل وجوب الإظهار نحو بل هم ما لم يقع بعد لام أو راء فتتغم في اللام للتماثل بل لما يذوقه عذاب وكذلك الرأي للتقارب على ما قلنا على رأي ابن الجزر والشاطب بل رفعه الله إليه ثم قال ويستثنى منها بران طبعا هذا الاستثنى يحتاج المؤلف إلى أن يقيده يقول ويستثنى منها بران من طريق الشاطبية لحفظ ويستثنى منها بران لحفظ من طريق الشاطبية لأنه كما قلنا يقرأها كل القراء على حفص بالإضغام بل حفص له فيها الوجهان كما لا يخفر وأما حكم هل فيجب إضغار لامها دائما هل تربصون إلا إذا وقع بعد لام فتدغم للتماثل هل لك طبعا هذا لمن لحفص لأن بعض العلماء يدغمونها قال هل تربصون ولكن نحن لنا بحفص الآن حفظ أظهرها قولاً واحداً من شاطبية وطير وغيرها إذن باختصار لم هل وبل تدغم إذا جاءت اللام بعد اللام وكذلك إذا جاءت اللام بعد الرأ كلمة هل تدغم فقط إذا جاءت بعد حرف اللام الأخرى ولم تقع في القرآن بعد حرف الرأ مرة أخرى أولخص لم الفعل هل وبل ما حكمها؟ حكمها الإضغام إذا جاءت بعدها لام أو رأى وباقي الحروف تظهر حرف هل طبعاً لحفص وكذلك لقالون وورشاً لنافع كاملاً لعاصم ونافع وغيرهما من القراء تضغم فقط في اللام وعند باقي الحروف تظهر لو وقعت في القرآن الراء بعدها لا أضغمت والله أعلم الحكم لام الاسم وهي اللام الواقعة في كلمة فيها إحدى علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند الاسم التمييز حصل طبعا هذا كيف ينميز الاسم من الفعل من الحرف أهل الهلم وضعوا بعض القواعد قالوا إذا كان يدخل ال عليها أل التعريف فتكون اسم إذا كانت قبلة التنوين اسم إذا قبلت الجر وغيرها مما يعني, يعني مداره في كتب علم النحو قال وتكون دائما متوسطة وأصلية من, من بنية الكلمة مثل ألسنتكم وألوانكم سلسبيلا سلطان وحكمها ودوب الإظهار لو كان الأمر بالقياس حقيقة لو كان الأمر بالقياس لأدغمت ألسينتكم يعني ألسينتكم هذه الكلمة, هذه الكلمة كيف تقرأ السنة صح أو السنة لا بل حرف السنة هذا مر معنى هل هي شمسية أو قمرية السنة علي قالت عليكم فتعبتم شمسية السنة. طيب ممكن واحد يحكم عقله فقل يا أهل العلم لماذا في كلمة ألسنتكم أظهرتموها طيب هذا هي سين فنقول هكذا لغة العرب هكذا القرآن نزل فائدة ليست كل الأمور يحسن تعليلها كما ان نقول بالفرق لماذا الإنسان يطوف حول الكعبة سبع اشواط لماذا ليس الثمانيه أو سته او خمسه بعض العلماء يبدا يعلل قل سبعه لان سبعه فيها مميزات ويبدا يعلل تعليلات ليست بالضروره ان تكون هذه التعليلات دائما صحيحة بل نقول سمعنا واطعنا وهكذا لغه العرب ممكن بعض العلماء يشهدوا في ذلك واشهدات قد تكون مقنعه والله تعالى اعلم وهذا كما اكرر دائما القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة مهما أوتي الإنسان من ذكاء وفطنة مهما أوتي من علم إن لم يتلقى هذه الكلمات لن يستطيع أن يقرأها آخر الأحكام حكم لام الأمر وهي اللام الساكنة الزائدة عن دنيا الكلمة والتي تدخل على الفعل المبارع فتحول إلى صيغة الأمر وذلك شرط أن تكون مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء مثال المسبوقة ثم اليقضوا تفثهم قال وليوفوا نزورهم فليمدد بسبب إلى السماء وغيرها من الأمثلة حكمها وجوب لظار مطلقا كلام لسر طيب الآن عنده هنا فينقل لما أدغمت اللام في التائبون ولم تدغم في فلتقم فقال فالجواب أن اللام التائب ولم تعريف ويكثرة الوقوع في القرآن كذلك تعليلات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة ولكن هكذا نزل القرآن والحمد لله يعني يعتارب بعض الناس قال لماذا أنتم قلتم التائبون أضغمتم اللام في التاء بينما لم تدغم في فالتقم طائفة نقول هكذا القرآن طبعا في ابن الجزري وقلما يشير إلى ذلك في ابن الجزري قال فالتقم أو فالتقم كلاهما صحيح فالتقم فالتقمه الحوت يعني فالتقم فالتقم طائفة والعبرة أن اللي التعريف لها أحكامها المستقلة والقرآن لا يقاس بعضه على بعض وأنا كنت أشرت في نحد الكتابات يعني أن هناك قياس في القراءات حقيقة ولكن ليس على إطلاقه طب أنا سأسأل الآن سؤال ثم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ألا هنا أظهر صح ولا لا مظهرة ثاكنة لو أرادت إحدى الأخوات أن تبتدئ بدون الواو بدون الواو كيف تبدأ بها سؤال اختبار أحسن بالكسر ليوفو ليوفو طيب كذلك في قول العزيزيال طبعا ليوفو هي يعني لماذا قالوا ذلك قال لأن العرب لا تبدأ بساكن طب لماذا قسرت لماذا لم تفتح وغير ذلك قال بعض العلماء قال لأنها أصلا هي روايتي من بنت ذكوان كذلك القول في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم إذا بدأنا بها نقول ليقضوا والله تعالى أعلى وأعلم بعضهم قالوا أحسنت القياسة على الوصل والله أعلم ولكن فائدة إذا طلب منكم اجتبارا أن تبدأوا بهذه الكلمة تكسرونها بينما قراءت من, من من الأحوال تقرأت قراءة ورش أو قرأة نافعة في ورش. نعم ورش طيب كيف تبتأيون بها وصلا ووقفا ما شاء الله تبارك الله تكسر وصلا ووقفا طيب من تقرأ الحفص حفص كما هو عندكم في الكتاب ثم اليقضو إذن فهذه الكلمة تندرج لحفص لا تندرج لمن لورش وغيره من القراء والله تعالى أعلم طيب أعلم تنبيه أعلم أن الحروف الهجائية التي تقع بعد اللامة السواقن عددها 28 حرفا بعد إسقاط حروف المد الثلاثة الشرشا يعني بعض الأمور مما يستدرك على صاحب التحفة أنه لم يأتي إلي بكامل هذه الأحكام وإنما قال للمئة الحالان قبل الأحرفي أولا ما في فلتعرفي او فلتعرفي صحيح قبل 40 المندكر ولم يذكر كامل الألمات والله تعالى أعلى وعلم سأقف هنا إن شاء الله أسأل عزيز أن يكون الدرس كان يسيرا وإن شاء الله في نفس الوقت أن, يعني أن لا يكون دخلكم الملل لبعض المعلومات التي مكررة عند الكثيرات وفي مقابل أسال الله عزيزيه كذلك أن يكون هذا يعني مما يرضى الله عزيزيه عنه أولا وآخرا قبل الفائدة نسأل الله عزيزيه أن يعني يقبل هذا العمل ثم بعد ذلك نرى تبعية العمل هل فيه فائدة لا فنسأل الله عزيزيه أن يكون الجميع استفاد ان شاء الله عزيزيه ولو بالأجر الذي إن شاء الله جل يعني جمع الأخوات إن شاء الله جل على كتاب اللحة عز وجل الآن هناك سؤال حول ما مر اليوم طب الواجب لا أدري قلت همم الأخوات فبدأوا لا يكتبون الواجبات للأسف طيب النحوات ما يكتب الواجبات لذلك اليوم ما فيه واجب هذا الدرس أخت الكريمة رقمه ما درس السادس أو السابع في كل أربعاء في تمام العاشرة في توقيت مكة المكرمة زادها الله عز جل شرفا في قلوبنا وفي قلوب المسلمين إن شاء الله طيب السكايب مفتوح هذا ولكنه في حال مخري طبعا الأخوات التي لاتي يعني فات الدروس يوجد تسجيل ولو إحدى الأخوات الفاضلات تضع الرابط للتسجيلات نعم فاضلي أختي سلي نعم طيب انا كنت سألت الدرس الثالث لو تذكرنا أحد الأخوات عن الدرس الثالثة الآن هل وضع في الأكاديمية كاملا أو فيه فوت إن كان في فوت فاكتبوا في فوت لعل الأخت أحد الأخوات الحاضرات تكون عندها التزيل طيب هل ترجع الإطلاق أم الفرجة في الإخفاء كثير من المشايخ التي قرأت عليهم كانوا يقرؤون, يقرؤون بالفرجة وبعض المشاهد قرأت عليهم بالإطباق اليسير وأنا لا أشدد في هذه المسألة يعني لو كان إحدى الأخوات قرأت عليه بالفرجة ولكن ألا تكون الفرجة تخرج الحرف إخراجا كاملا يعني فيه فرق تقول على سبيل الثال من بعد تقول من بعد هذا سبحان الله خرجت عن الحكم وأن لا يكون الفرجة شديدة حيث تكون فيها كما يصدر بعض الرماء كذ شديد وفي المحاضره السابقة الى ترجعي نقلت كلام طويل لشيخ القراء في دمشق الشيخنا الشيخ كريم راجح وانه جمع قراء دمشق عليها وتفرت البيان والخطا خطا شديده من يقول بالفرشه وبعد ارتجت علماء الامه الذين اجمع العلماء على صحة قراءتهم يقرؤون بالفرشه ف يعني نقول التشدد يعني غير جيد بعضهم بعضهم للاسف يعني سمعنا انهم يبطلوا الصلاه من يقرا بالفرجه وبعض يبطل الصلاه من يقرا بضم الشفتين وهذا في رأي من باب التشدد والله اعلم طيب في سؤال, سؤال آخر أنا معذرت أعتذر لإطالة أولا في مرة أن أقف في نص اللامات نعم قلنا عقوبة لكم ما في واجب لأنه كنت طلبت أكثر من واجب للأسف ما أعجبني الواجبات إلا يعني ممكن اليوم أو أمس وحتى على, الكا... على السكايبي الخاص طيب أذكر جميع الأخوات بدرس الغد إن شاء الله درس الغدا في مصطلح الحديث وقلت هو من الأمور العلمية التي يعني تحرص طالب التبعي على الأخذ بها في تمام الساعه الثامنه توقيت مكه يعني قبل درس اليوم بساعتين اليوم بلاد ال10 هذا شاء الله في تمام الثامنه قد اللي لما اكون هناك اسئله ف استاذنكم ان شاء الله أنا أريد جاء الله خير أختي وكذلك الثالث تأكد الثالث هل هو كامل ولا لا طب سأقول يعني كفرت البجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أختي وديك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته